اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن طبيحهم بإخصان إلى يوم الدين أما بعد درسي قناه قلنا قبل الله بنا آيات دا بقل صد يصغل من سورة صفا وإن يونس نبي الله يونس la من mursalna kulla soo diray oo he soo dirayyuka mida haaday wayuka mida haaday aqa u u dutay إلى fuki doti dotiuni ebuhi. ف waa qu astou laqu aista ah la fiati daki dota sana faqaana nau so Minal mud haddiina kuwa loga adkaadoo mina bilqu’ati quada, turcadi waa loogaad kaadoo assada in badalgu tuaso baxday. Faltaqaamauu waxa laqae alxtum malgi wena amel libiriibi, Walxaal ayyu laqay mallayidi hu nabiyuus muliimum mid leimi waxuugu فَلَوْلَا أَنَّهُ نَضِيُّ يُونُسَ كَانَ إِلُكَ مِطْهَاهَا هَذِهِ لَأَيَهِيَ مِنَ الْمُصَبِّحِينَ قُوَّ إِلَهِ الْأُفْصُبِ صَرَاهَ لَلَّابُثَ وَكَانَ غَالَهَا فِي بَطْنِهِمْ مَلَائِكَةٌ حَرُوشِهِ إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ مَا لِنْتَ أَدُومَ لَسُبْحِنَا إِلَى لَغَارُ يُبْعَثُونَ مَا لِنْتَ لَيْسَ سُبْحِنَا Fena bednahu was tonay u ilairi nabi yonus. oo waxan kaso tonay min badni hu bil araai banan kiyan ku soo tonay. Wal haal ayaan banaanka ku soo tonay huwa na yonu saqiur ujireyahay. Waan batnaa وَأَرْسَلْنَاهُ وَعَضِرْنَ نَبِيًّا وَرَسَ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ بَطَلٍ كُنْ أَوْ يَزِيدُونَ بَلْ يَزِيدُونَ وَاكَبَتْنَاهُ إِلَى إِلَهِهِ فَعَامَرُوا وَالْهُمَيْمَ فَمَا اطَّعْنَاهُمْ وَأَرْهَمْنَا مِنْ ذِي النَّارَيْنِ إِراخِينَ إِنَّ التَّمَدُّدَ ايو نارو الرمل ما بيقولو اي ابن مطه عليه السلام قايل اهل الرسول شيس وانبيييس كمي قاها قام على الله ديري دينك او وشيغي واكمدح اكاده حق الاثير دي دييره ودغدغ ديين حق ديري دي بس دي او دي عرودي مرقاسو كتي ايابون تيراهي كفتا وحجرو دون قد بوخده وعلاب يدد يساريه وبد مرهدو اسكرره دون تبد بقري ومركي مرهدو ات انه يلسطاعداتي هرير كيرا بردباحي انه يقر قومان دد كيالغا باعت مركاسه يرهدين دون تدد كان مقادو قار ايا بابا دد با كان با با با با بابا يهدي بقى جبل هله جدتش وعن لو تو أهل الوعش وكل أيام الصغر صابح صغر صبت الله وطر ومعامل إلهي إذن وحكي بذلك كنت ملح برد الساس بك اللوغوسي تورا اللي بيري يا ضلق سي اللي بيري ساس باده أفكى كالتاقة يا ضلق سي مجحة كنين لفيسة هيري بكيسة علاشو جي علاشا بحبرتن كيدا سيكون كوتشي راه ايو الهيال كاس وداوا سيدي سوره الانبياء الهي في ظلمات الله اله الا كنت من هل كاس و مغدي بض او يري الهي و حن كان است مقصام يا حيا ضمان ت انبو نقوا قردرن كمطه هاي مركز اسلام مرقي للهي اجي الى حين قلوم كي امراي مل بن نار انكو صوتفو اسو ليد دي يا وتعالى ايو واسوتف اسلامكي ما قوقف على اول كسوبحي si da ciilaha korkiisu u yaaq markuu waxa wayan kuunta ka soo baxbaxo korkiisaana waa bisiliny markaa soo rabul aalamin bul banana ku soo rideey ay geeetka buurka ilaahay ka dul dhirihiidan buurkiina laba sifada waaleyayay waad geet aleema waawayno xarinay wuxuu koratoo yeyayay la rahayaan ka taxsigay u وعلى ما يقوله تنكره بأركه ويقوله أنه يتقبله ومريه سأقوله أيهما فقوته وكهله يأكله وصيده بقاته يرهدان بأركه وليبه بأركه لما تصوره يقره لا يوجد أن تكون في التمنات وليس سألت رد هذا الحديث صحيحة من الحديث أنس من المارك لا يوجد أن يكون صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء ويتطبعهم من حواش صفر هذا يبدأ في حيارة الله سوصاره مالكسوكساريه وكقدجل وكأنجل هذا يبدأ في هذا الرب حرمه لماذا لا يوجد منافعه إذا كنت لا يوجد سأل الله أصبحه سبحانه وتعالى وقدروا يقوم كي وآدوا فربنا نقمان نواهم امتحان الله ورود طلب ظلي الا مرسيه درجتي ان شاء الله تكون بالعهسيه الى هنا وكده العسيسه انا هو تعالى ورجاس تراد ضدك وما ضماننا الى يونس بن مطا ايابا الله عم بين انه بحه وجوده اوه وجوده مركه ام بساس ما يlene قفنا وبنا ما بين مثل درس برمتي بخاري ومسلم وريه ما جاء الله ما ينبغي لحد ان يقول انا خير من الله عليه وسلم افضل امات بنانا ومنى حبونا ان قل لي من اره له ايده يا ربين مركه بدك قبل واحد يديت كانت اسماعيل ادو لا امام ما يحبوا ايدين عارف قلته وين هو كف ان مقام كما دم ما بالمركه اللي فيري يس المناسب واه ان لا يريدوا لينابي a sawalatihim bahtu hijro unbuba wa ha ukarodaina wa shirkgooda iyo qadaradooda marka ma bannaano qof uu ana ka badan miyoon isumaqan ee shaas aan raba qiso inaad bararto iyo dadka muslimiinta ah ilaa ilaahay baa kuuma hasan diinka waajeeli weri mahayelay waxay ogeeyeen libantooda dhool yameen daa akhiran meel kale inaysan jirin ee ay kuul ciirtu inay helaan diin sax ah wadaas asanad culimada waajib waxa ku ah umadda ilaa diin sax ah oo faabada soo gersiye ayna hubiyaan waxa ay u sheegayaan umadda iska sheekaysato dadkiisa is kala farfaraysto hadaa markii waqtiya 10 ka la garanta soo farista wixii uu xaq u maleyo uu sheego waxa dhacayda inuu sheego waxan saxayn wa ay nu kubbitaaro kullayno ku naharo maalintii aadheen ku soo jeedo u fiiriyo hubiyo waxa uu in diinki alle yahay u in loo wixiyo u وخلاغا ربا waxay taaydiinka alla soo dajin wax ka shee waxa ay u iska u bii wax yar akhibka waxa kamidaa kutubta qisaska ayigaan tafsiirka babkan wal-jami' li ahkam al-qur'an takwiyaayo waxa imam al-qurtubi way ya qu'est-ce que c'est dire fornaa ay baal ابن العربي أحكام القرآن كشيخ إسكالي يقوله ماذا الشاعر من قمده أها وكان يتعلم أنه الشاعر إن أصحاب تلك المؤمن الذي قمده أها الشاعر إنه إمام الحرمين إمام الحرمين وكان يكون يديسا بالمعالي مبعي سنة وكان لحد الملك ابن عبد الله ابن يوسف الجويني وكان يقمده فوق هذين المتااقلين تقدم الشاعر وكانت رجي أبوه وإن أشاعرات يتمتعقلين وإذا ماذا بكى أشاعرات يبدأ أقاسي أصدهم ماذا بأول نصنة كفره وإن أصيبه وإنه يقوله رجى أشاعرات تيرك أوهو كمده إن فقيه وفيقي قال فروح دانا هيقان أصولك أصولك نوحكي يقان الواقع الله مستعان نركع وعلوه الدين الله تهم الوط المانكا كارو تيرا مالا ديكر اله جميل و تمام كان سؤاش يا سالويدي مركاس و هر ماي و قما تمام كان اله حاس و كوني كاسري حي ادلي دليل كان دليل شاف ان اله و تمام كان يتشو مركاس و حاي ادليل اه ما بي بحالكه و يي اولي ما كنا بحالكه و كلمته ماشي عن تحس و سوى صلى الله للنبي يقول لنا لا تفضلوني على يوم سبب المطة حيث تفضليني على حديث كاسب فيهر حد أرتا لفضيحان مجددا تنكلاح حلقين يوجد شرقا قلوب يقول لعنبا لا يأتي لا تفضلوني حيث تفضليني على يوم سبب انا نقول مركز الحديث كان وقابت وقوت السيدة إلى هذه الكرة مجيلا ونوشا ونوشا مركز لأي شيء منه إلان من كاس مرتقه إلى سعودة كون دينار أقصيدا من كاس مرتقه أنه مرتقه إيه كون دينار أقصده فراكا صار درطان هل حديث؟ مد. كون دينار دلتان wa afarkum ila 290 grama dhahab Quran afarkum ila 290 grama dhahab kun dinarud dhahab مركاسويري ييري من كلا خال الله اكبر مركاسويري ها هي هذا تفسير نفتي سايو كتو ري بض ما لا يا لقاي بض سلكي ايو كسم ما صدق لم دي دخيرو هل كاسوك با واق لا اله الا انت سبحانك اني u من الظالمين سدا الهي نوشيغي arhab alqore arabi u wax yooday wihii u wax yooday nabiga muhammad halkaas markuu joogay yunus min mata obba salkeedo oo aad u naqdiye ibn abi alisi al hanifi u ruba qadda yaab la ماركو كيانا يوارك كاف اولي يدل على كهله ماركو هذا كي تفسير كي سوى يدل على كهل بكلام الله و بكلام رسول الله فرم و معم حطوصا يولي إنه يسنك، هذا هو وحظ، كن فصيرا، مم سألو ممّاك، هذا هو فصيرك، كذلك، كذلك، وحظ، كن فصيرا، إنه يسنجرانا، إن كلامك، ألا إياه كلامك الرسولك، لفظ أهام، يا معنى أهام، فاسلتوا سيّهوه هذا الحديث بهذا اللفظ لم يروه أحد من أهل الكتب التي يعتمد عليها، تحديث كأول كتب تحديثك أولا اعتماده، هل كتب لفظك اسمه اللفظة يقول لفظة سواً معا حديثة الفاتحة كس ونصاص معا لا ينبقي لي حد أن يقول أنا خير من يونس ابن مطا لفظة سواً واكاسا من قال إني خير من يونس ابن مطا فقط كذبة واكاسا لفظة سواً الفاتحة سواً كل ملك اللفظة يقول لفظة سواً معا يرس يترين حتى وفهمه لفظة حاجة معنى وهو يريد وهل يقول من يؤمن بالله واليوم الاخر ورموح ضحا قف الهي قيامهم يسم ان المقام الذي اصري به الى ربه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اوحى غفاب بالسندل مقامك وهو مقرب معظم مكرم نبي صلى الله عليه وسلم ها انت روحك مركا مثل الويي مثل الويي مثل الكراميي ما وخو لميديا كمقام الذي اونقيا في بطن الحو نضج الهي او إله عروسه فلون كنغ توري وهو مولين سبالين اخيه اغي ما اسكوميدا لا لا مقام اسكوميدا سايسكوميد سبحان الله مثل ما مقام الهي مقام مثل ما مقام لايري ارينو واحد تقرا اسلامه ووفق قال ما ما ابو قال ودارده كاخريا شرح الضهاوي قال مركه شرح يومطنيق الضهاوي اوه وانه خاتم الانبياء وامام الاقطياك مكوسكاي بوسودا قصه الصومالي مركه او تاسو hadan qabuma kala joogina sa akashiq ha mesha latka marka sanad kala gaaruira hala soo aruriya qafrihiira allah shirabirshan wala wada xoolaha wala tala qafrihiira tan bishana alada qafrihiira allah tara maarin thi dhammaan inka wa shiq bi wa Sadki wa katan enn, lakimeki ei jõudnud, et kuna vahe libriini, vahepeal on utsaptu. Inta uime eden süüpi, eden süüpi. Pahanad naadiga süüpi, hoorayna, skeki, horcayna. Kitab, kapiga, jae, jae, jae, jae, ارواحا بالله سكري ما وقصنا كانوا هذا الدين قال لا عاديه واجب مقي لكن هل شيء ان فلا خلينا منك اسمع معلم القران وان دي جاي طامن مخي حد بيني سي خانات ببين موودو ساد اوودين قورتا او غليين او كتاب قبره لوو سوفر ما هي هادين ووي وعلى دينيني ان تاس سامشيبين نوودي ما يمكن كان ما كان اي انتم لا يشيف كتاب فحال لا سو قادو بل اسكو ودي وذلك قبرايا حول آل الله ربي او سو غوري ان كان كتاب كان تاس لا سو بخ شرح المهذب امام روو مجمعي كتبتي marku aqriye ayay maalim abu kaan wuxuu raaxay allah faro halu soo aqalo ta fi digay keen markaa suuri diinta laga raadiyo waa laga heela nabad doonadu qataru ogtay maala wal bay doot u حتى كور واحد يغو ودو يغو هرسو تيتوس و ديسن كاسوني هذا معاني في البدايه عقليه ولا ما لي رت تصنعه نداي او رجل انكم عمركم ما اسكعله تولبيره يروح عقله جوه المدير العقل يا ادب الجلال عقلي انا اللي ما تشري عقلي انا اللي اي سؤال تجيني مع عقلي تكون راحه هي نبدا عقله هو اه مسرنا مركبه مشيكر وهلكاس ولما واحد والله ربا دينك دتك لو شياغيه ان العقل لا قد يواحي جيلات يواحان يوركايغا اميسه يكوخايسه انس waxaa sodan umad aan fa'a umad Laminal Mursarena, musuša la sood, direi kamit ahadai, eduotti aju kamit ahadai, kutaluke, laminal Mursarena, kes on viiulka, korreine, su kutaluke. Ja me võetkursot, te dera, võetkursna, ja umadada, ja dunti, dunti, وفي الساهمة والله القرآيستي أي أهل السفينة ذلك دول تصارنا والله القرآيستي وفكانه كمتنقضي من المتحدين هو اللغة أتكاده أي من المغلوبين بالقرحة هو قرحة اللغة أتكاده النقضاء السجنة إن بدلوا تراثوا بحده لكن وهو مهم هذا القرآيب أن نكون habbeer hadii doonba islaar baa oo doontu islaato oo leeyra hadaan qar badal ugu tuurin doontu wa qarqo mayde harawye mar banaana inta quraysin qaxla tuuro anaga diinka yego kuma banaano islaay isku ah qadar ka allah lugu sabro wii al bacana hal fiin laakiin intii dadku wada qarqoon ila qaar hal leedir maayo hadii saasab kaas la furo maxaa soo baxaa laba tan haday isla safarto oo sahara lana degana lugu sabro gaajo in loo dinto laga cabsado war laba tan intii فالتقنه وحلق نبي يونس الخلط ماللهيك والليبيريك وينا ايا اللقاي والحال ايو اللقاي هو نبي يونس موليم وحلقه اديا من ليمت ايهي اي ااتم بما يرام عليه اصدو ليمت وحلقه اديا الو غيري سبحانه فلولا انه نبي يونس كان إنه كمية أحادي هدين سنجير لها إنه من المسبقين كوه إلهي التصبيح الصدى لالله بثوقنا قالها في بضنه إما الله يجعله شيسا إلى يوم يبعثونا معلمت الله يصاب حين أنت لقى الجارة طبعنا ومسلام مهيمة ومعي إلهي وإنه واكسا صار إما الله يجعله أيها العبادة بطماء والتصبيح بطماء في رئي قرآن يصنّد حول مالك صلى الله عليه وسلم وحيي قرآن كم قلت له شيئا وقت قلت له يده ألعى آده تصبيح دوباديه صلاة دوباديه مارك يوروبة تبت ألعى ما بقى نحن نقول صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله تعرف إلى الله في الرقاء يعقبك في الشدة إلهي اسبره مركب برواقر نبدأ لكي يأتي عافمادك مركز يداده يضاعه يتضره يبره هذا هو مركب مركب باتك قبصته الله الدومان وكاسه وعافوك برجاله وفرصته وعلى مرة خالة عافمادك قبطه نمع العليل كله وينات إنبه داكه عقلك حولها وحي إلهي وإلى كلوه أعطر الله هاي بسيب الله إيه إلالي الله شكري ودئوها فجر هذا هو واحد ما توقوهي سيب مركا يحدد ورباطة مادة اللي كوبة القارب مركا سعيدة كدداء لكن سيدا قاله يوكلتا قال في الناس كانت غطاء مركض من عيسان طهي مركض برباطة مادة الله أعطر هذا الصحن صحنا مهلا وعلى رباطة مركض لباطة مادة الله إلهي باري قعاد فلولا أنه النبي يونس كان إنه كميدة عرده سنكري لها من المسبحين كوه إلهي ألتس بإحصاده للبثة وكنكالها في بضنه من الله يغاليوش إيساء إلى يوم يبعثونا مالينة للصوات بحينا مالينة الضمرة للصوات بحينا إنت اللي غيره قال تعالى إلهي فنبذناه وسطورني النبي يونس من بطن الحوت أنك سطورني علاشه من الله Bil araa i bannaan kiyan ku soo turnay, wala haal aan soo turrnai hua naionu saqin miji reku yahe oo q aloka soo baay uha. Wana waatali na ayre karki ise se cereten ge ge gaeso mi yaq dirin bor ah ha bo lagabasar so meidi. وَأَرْسَلْنَاهُ وَاذْهَبْ إِلَى رَبِّكَ فَانظُرْ كَيْفَ يَصْنَعُ وَإِلَى الْمِئَةِ أَلْفٍ بَقَالُوا كُنْ أَيَانُ دِرْنَي أَوْ يَزِيدُونَ أَوْضُ وَبِمَعْنَى بَلْ بَلْ يَزِيدُونَ وَكَبَّطْنَاهُمْ وَكَسَيَّادَهُمْ فَآمَنُوا وَنَحْنُ مُعِينُونَ فَمَطَحْنَهُمْ وَأَرْهَقْنَاهُمْ وَبَاقِيَةٌ إِلَيْنَا وَقْتٌ لَغَائِر قال تعالى الوحييري وإن يونس النبي الله يونس لمن المرسلين كوالله صوت ديري أيوك من هذا هذا إذ وقت يكمد هذا أبقى إلى الفلك دونتي دونتي المشؤون اللي بيحييي فساهم أقرعيستي أهل السفينة بي تبتك دونت شارنا فكان أكمد مغضين من المتحدين كوالله غالب مغضا الله أتكاده بالقرآن لله أدكاظه فالتقنه وحلقه ألقوا ثم الليجي وين اللي برقي يلقى والحال أيها اللي هو نبي يونس مليم مثل الله يجب وحلقه آده يؤيه فلولا أنه نبي يونس كان إنه كمت أحاها الدل لأيها من المسبحين كو إلهي التصبيح صلى إلهي كده للابي ثو يكون نغالها في بطنه في بطنه بطن الحوت ملائكه علوش يسو كنغالها الى يوم يبعثون مالنت ادمه لصبحينا انت لغايرو فنبدناه مري نص وقصو تورن الى غيري من بطن الحوت علوش ملائكن قصو تورن بالعراء بنانك يان قصو تورن والحال كوان نبيون سقيم مدكي جيران يو ياهي وان باتنا واسطال نايو الى يري عليهم نبي يذكر كيس شجره قيت قيد صمين يقبين بئر اه وارسلنا هو حوجر ما الى 100000 بطلكم او يزيد دونا بل يزيد دونا واكبتناين فامنوا فمطعناهم وارحيناي الى حين وقت انت لا غيرو قال تعالى الهوث الهيري فاستفتهم نبقى سوبانو بالقالده وارو ويدي على ربك ربك موحى أسونا دين البناتو قبلها ولهم قالدنا موحى أسونا دين البنون ويليشه اما خلقنا الملايكة ملايكة ملايكة ملايكة مياه أبورني إناثاً كويتا ديك حال أيهين وَالْخَالِ مَنْ أَبَوْا نَاهُوم مُشْرِكِينَ تُشْهِدُوا نَقِي غُبْچُوجَا إِلَيْهِ عَلَى بَرَارُكَ إِنَّهُمْ مُشْرِكِينَ طَ مِنْ إِفْكِهِمْ مِنْ أَجْلِ إِفْكِهِمْ بَيْنَ أَبُورْ كُورَا دِرْتِس لَا يَقُولُونَ وَحِيدَهُ وَلَا الضَّلَّهُ اللَّهُ, الله وَحْدَلَيْ وَالْخَال أَيُّهَا الْكَاسْلَيهِم إِنَّهُمْ غَالَدُ لِكِ دِيبُونَ بَيْنَ عَلَيَالْ الله قضى هميو كالدورتي على البنين ويدشة ما لكم قال محايني سقنادي كيف سيديبه تحكمون وحوحكمين أيضا أفلا تذكرون ميادنا وإنسانين أن لكم وعايني سقنادي سلطان حجوه حجه ديس ومبين عقل فاتوا اللعين هذا حدد حجه أيضا بكتابكم كتابك إن إن كنتم أداتي صدقينك ورنشيك وَجَعَلُوا وَحَيَّنَ بَيْنَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ مَلَائِكَةً بِحُدُودٍ مَصَابًا مَصْبِيَّنَ وَأَخَالَ إِلَى اللَّهِ يَا مَلَائِكَةَ النَّصْر كَبَحَصَمَيْنَ لَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّاتُ مَلَائِكَتُهُ أَيُّ أُغَيْتَي إِنَّهُمْ إِمَّا قَائِلِي هَذِهِ الْكَلِمَاتِ كَلِمَتَانِ كُوِّهَضَلَ أَوْ اللَّهُ لا نحضرون كل حاضرين أيها في العذاب سبحان الله إلهي بأن كنستاه كفه بينه عما يصفون وحددك أي كتب ماميان إلا إباد الله إلهي الدومي سبرك الله الرغي الدومي المخلصين إلهي باعدي صلى الله عليه إلهي وين سبحانه وتعالى مشركين تا waa ku inkiriya ku fiyatkooda waa way wax kamida ayalkaan ilaahnoogu hadeeyay taas oo ah in ay ilaahil subhanahu wa ta'ala u nisbeeyaan weladku wax balayn hadana weladki inay taqbigaan midka ayaga aqiidooda lalliseey oo gaalada mushrikiinta carbeed waxay yasi jireen qadbaha ayaga way ka yur gii jireen hadii la waxayna dili jireen allaah aruuru talay Mala malaa'ikatu wa ana qaddu wa qaalmimaa inay yiraahadaan Allahu wahdalay wa qaalmimaa kale ah inay yiraahadaan aruurtisu labada qaybood waa mid dalidta aqliga marka la firiyeley ku ayaga la liitay ilaahi siirayaan wa qaalmimaa inay aagude malaa'iktu oo yiraahadaan saas malaa'iktu u aagudeena wa sabiq kufri sabiq kufri ilaahu subhaana fastaftih bal warwaydi ay istaqbilhum warwaydi bal ma daga subana al ghalada ara rabbika rabbama wahd usbu naadi al baatu gabbaha wa lahum ayyana ma wahd usmaadeen al baruna welesh hadilay tonka ya maamula waxay leey Allah bal fi qaf abdul lu sayhay wax uu ku hadlay aqlafi ya ilmi midna mawafaqan kon ka maamula la yai Allah hayy wirashay kabah ya fe'ana limin kasin kabah wa it mafi am wirashaf ya wa alani Allah wa kon ka ka hawulsin wa wa an khalaqnal إناثاً قوية لديك حالة أيهين والحال ميان أبور ميهم قالته شاهدونكو يحضر أيهين تنكلا مركن لديك الملاائب تواقق له ماذا تقول لديك الملاائب تواقق له كتابه بل إذا بدأت هذا لماذا يرى الملاائب تواقق له ويويلون المينا هذا هو وعدات الرحمن وعدات الرحمن إذا أردت الأراضي انهم مشركين ط من افهم بين ابور كود دراديس لا يقولون وحي ليه ولا ت الله الله وحده ولا خال اي ليه انهم مشركين تو لكاذبون قوبا على يا اييه اصطفى البنات اصطفى الله ما وحو دورتي البنات جنبها على البنين ويش حكم كله وحكم جائعه وانتعبوطي قيبدين قيبت إذنك إذن الله لتالله سينه حكم كفار حكم الدين أفراد تذكرون المياد نوان سمي لكم موحى عينيسون على سلطان الحجو سلطان الحجو موحى عينيسون على سلطان الحجو شهر يا الله وحنا لك دليل شهر يا ملاعبتون فاتوا كتابك ان اعاد بكتابكم كتابكم ان كنتم اباء صادقين او او chega قال فكانوا دون chega ينو بين chega وحلو يقان كتاب الهي سودجيكه اياب حديث وحي في صدق وركه او chega وين وافقوا حدو سن وافق بين على دمها او اقتراص هي دينكي سبحانه وتعروا وحي بينه الله اي و بين الجنات ملائكه الجن حكان ملائكه لول جيده امام القرطبي هو اكثر المفسرين التف... اي اكثر المفسرين وي ان الجنات ها هنا الملائكه ملائكه كلمه جين يمكن وكانوا على استطاعه قر صور اش وغير ان لو جي بما لو استعماله آه. حتى عرورك عرورك في لحالك جميع جميع فالبضاء منك حتى الجنة مرحبت لبضاء موسكوط خامل مرحبت لجنة ومعرفة مرحبت لجنة وفي هذا السياسة يقولون سميت الملائكة الجنة لاجتنانهم واستطارهم عن الأبصى إذا انتهت كفر سورهم لما انت اللي هوبتش هذا ساس الله wa gaalada waxa la dirwadin kale malaa'iktu wa qadba allah talaayhi ya ah waxa la dirkin ka boqor markaas oo u dhalay lacanahu gaal wa chaarum mushrikiintu waxa yeelen baynahu allah iyo wa baynal jinnati malaa'ikta bihadu ga nassadam ayay yeelena وَالْحَالَ أَيَّنَا لَقَدْ لقد كِنَّةُ مَلَائِكْتِي أَيْ أُغَاتَيْ إِنَّهُمْ إِنَّ قَائِلِي هَذِهِ الْكَرِيمَةِ كلمات هذه التي تقوم بها الله ملائكة ملائك في في ملائكة تقوم بها لن نحضر نكون في العجاب لا أعرف أن تقوم بها ملائكة وأكتب سبحان الله إلهي لأنستها أما الشيء لما أنت سنكنستها ياسفوا ما باتو الله كنت المعميا تقوتن وهي الله كنت المعميا الا, إلا الدمارة الى الله تعالى سوره ادمه الله ادمه المخلص الى اله الوحد القمت المعمام وهي كنت المعموي حسوف لطيبه او الله اسو اسكت المعمى رسوش اسكت المعمى مر قوي الضماره المخلصين انت كليولبت انفينه إلهي اولاك انستحق فاستفته بالورو يدي نبقى صوبانا ومشركين علي ربك ربك الموحى عسونا ذي البنات قبلها ولا هم مشركين تنبقى عسونا ذي البنونا ويلشة اما خلقنا الملائكة تا. ملائكة مياه أبورنو إلهي إناساً كويت لديك دي حالة أيهين والحال ميان أبورنيهم مشركين تشاهدون كوي حاب رأيهين ألا براروبة إنهم غالظة من إفكين بين أبوركو درته ليقولون وحي ليه ولد الله الله وحده لي. والحال أي رأيه إنهم غالظوا لكاذبون بين ريال أيهين أستفى البنات من قبله الله كبرتهم على البنين ويرشة. ما لكم غالب محملين سونادي فالفساد ما تحكموا مروح حكم ايضا ا فلات تذكروا من يادنا وان سمين امركم سلطان ما سيكون كغنوسناي سيحدث اسم مبين او ات فاتوا لايمادا بكتابكم كتابكم الذي نزل بغا ان كنتم ادعيتم صادقين او بينه الله ا بين الجنه جنكا اولرجوا ملائكت حلك واجرا قول جنكا قفصرا لكن قولك أكثر المفاصلين أي المرهن بينه الله إيوه بين الجنة الملائكة بحضر وعيالين نصر النصر والعال أي يالين لقد علمت الجنة ملائكة أي أغاتي إنهم إن قائل هذه الكلمة كلمات دائستاتك كوهد الله إنهم أيقوا الله محضرون انهم ذكر كلمتها اسكو هدلا لمحضرونا والله حاضرين أي ايها في العذاب سبحان الله الىه بانك فبينك كنست اما يصفورا وحد بطكو كتماميا الا اذا ضل الضومه الى هي كتماميا ما هن الضومه المخلصين الى wa huwa hafidun ghuu qul al mukhlasin wa humul muttabiquna wa musarrin wa ha qadumuhum bis wa hakka ilayhi kutil wa hay kutil ma'amiyan la ghistimay وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ مَاءٍ شَيْءٌ لَّيُذْكِرَكُمُ ٱتَعْبُدُونَ آدْعَ رَبَّكُمْ مَا أَنْتُمْ مُتَهَدِّينَ غَالِبٌ بِفَتِينٍ قَوْعُسٍ تَرَىٰ أَحَدًا قُفْنَا عَلَيْهِ عَلَىٰٓ أَنَّ تَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَحْدَ أَذًا إِلَّا مَنْ قُفْنَا بِقُسٍ تَرَىٰ كَرْطًا هُوَ أَصْدُ صَالِ الْجَحِيمِ نَارُ ٱلجَحِيمِ مَتْكِ دَنَيَ أَحَادِ وَمَا مِنَّا إِلَّا قَالَ جِبْرِيلُ مَلَكُ جِبْرِيلُ وَهُوَ يَرَى Wamaan minnaa an naga maraa itta maga mitma’ahan malaku. Iille lo aal u ussu marray malaagaas maha makaamu mataan uchugu. Maqaamkaaso maclumun le yaqaan, Wa inna an naga mala ittaa lannax nusatuha kuwisafta ayaa ma لن نحن المصدقون هو إلهي والتصبيح صداننا وهو إلهي عبادة مدان وإن كانوا حرمك وحي أهايين لأن يقولون إلهي إله لو أن عندنا أكثر نهدوك سيكون لها ذكرًا كتاب كتابك من الأولين من كتب الأولين أما أما أمدي هورو كتبتو لكم لقد كنا وحنا هالهين إِلَهَ اللهِ إِنَّهُ أَدْوَمُ دِيْسَ أَدْوَمُ الْمُخْلِصِينَ إِلَهَ اللهِ الْوَاقِعَ يَلَئِ دَاعِيْسَ فَكَفَرُوا وَقُفُوا فِي يَدِهِ كِتَابَكِ أَي لَمَّا جَاءَ مَرْقُؤُ يَوْمِهِ فَسَوْفَ يُعَذَّبُ يَعْلَمُ الرَّءُ دَوْرَانَ عَذَابَ كُفْرِهِ قَالُوا بِتُلكَ كِتَابُهُمْ لَكَتَمُوا الضَّرَّ وَأَكْدُرَانَ قَالَ تَعَالَى إِلَاهُ تَعَالَى فَإِنَّكُمْ إِذِنَّ كَذَّبُوا وما وما اما وما مفتون من اثم ومفتون معه بعضه صراحه كما في سنتك فئن كنتم اذا كغالوا وما وما اما كل شرك يستحد دون ادعابه هنا اذن كي و احد اعابد ما امتم تهدين بفاتلين اي بفاتلين احدا قسمك وصف ملك ترى اله على ما تعبدونه وحا اعابد ايدن قف من قف في ماكرطان الا من قف اياب في ماكرطان من كاسو هو صال الجحيم نار تجحيمك دي يا اهاب معناه يسوق يا كلام تاس الله مشركين فيا ساميالك ودوا خا في دنو قف اراه العلم يسو كورمالي انه اهل النار اها شركك يا كفرك يا ضلالك نو عاث بك رعاك بطك ليتو وحال ما اكو قنكران وبعض الاسكعه الى روح ال سبحان ومان منا الى يخل نظار نما ملائك مركا قال جبريل اما قالت الملائكه لورون فصلت وسو قدر جبريل روح Wa maa minna aanaga mara itta naga mititu maahan eey mara ku mara naga mit maahan. Iille lo haal u ususu maadamaraga maha makaanul maqam makaan koo mau leyeke. Mar kassto oo mara ittaka mit a sama waka mereru kurehe uku illa Allah inu amrama maha mees asuchugasada dan we bu oo megamaraga sien a tege. ما بقي من صلى الله عليه وسلم وكير ابطت السماء وخفلها عن طئب سما ذا جريرب تيرب جر تيرق جر جر اينا يب ا يرايس كملائكه صارا او كدهرته ليس درات دي وانا لو الله لا غار قولا با ان اقراب الشيء تيك اوت ليس بريط ما رسول الله عليه وسلم ليس فيها موضع قدم Illa äle, ille, marakun, haakun, ose, Hal judu. Halak, meel, la sara, kumata la samara. Ille, maraga, anakusuju, sen, anakurukul, samara. Mala, مقامكم معلوم اللي يقام وإنّا أنّا قلت لن نحو الصاف فورا قوية صافتان حبب الداري ما أمرك قوية صافتان ياما في ضاعة ملاعبتي وإليهن أنّاك مركت الله عابده إنّو واصفنا صلاة باناكم مد وقلنا صلى الله عليه وسلم حديثك مسلمك من حديث يُذَيفة وَاكِيرِ فُضِّلْنَا على الناس بِثَلَافٍ anna ka kumba subnaha dadan naahay dadka saqri harimoba malakaaga fadilay chu ila sufufuna ka sufufi malaaika markan salaadtu kayna safafkayaga waxa laga midbiga wax ku fadilay wa chu ila لاكن امم الضعن قفتها صلاة وهداي زيارات وقباتها كتوكنه هداي مركب كدخ قباتها كتوكنه باديها كقباتها كتوكنه الله الحارثه مضن الحارثه تنصبحات روح وروات وترباتها ظهور امدي ورت بيها واني كطهاره قاطان كاري انغا الله وينا حرده ايو نوغا بغير مت وقتها قفكم الله ان hatusan bibih biya haysan wakhu estechona bakham ama warqada markaas xaradaa ku booreysa dii qubaysku waajibo haduu weeso u baaho aran ku booreysa bibiye wel marma abu waxan ku tukadaan way laga yiri marka waa raxmad ilaahi u madan u furedeye ilaahu yuri subhana mala intii waxay yiraahdeen wa inna anagula nahnu ssaatunku wasaftanna hay وَلَمَّا أَنَا قُلْنَا نَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ كَوَيْلَ لِكُلِّ تَصْبِيحٍ صَدَام كَوَيْلَ لِيُتَصْبِحَ صَلَام ما هاي يقول الإمام القرطبي وحا لولا جيبها هلك اسمعني سؤي هي أنهم يخبروا أنهم يعبدون الله بالتسبيح والسلام وليسوا معبودين ولا بنات لله وحيث لين ورنغو الله حمدنا الله اَأَنَّ مَنِ انْكَلَّ وَلَعَادُوا قَبْلَ إِلَهَيْهِ مَاهَيْنَ مَنِ انَامُوا سَاسْوَيْنَ مَعْنِي وَأَيْنَ لَنَحْنُ الْمُصْبِحُونَ أَنقَ إِلَهِي التَّصْبِيح صَمَاء إِلَى الْعَادِ نُوء وَإِنْ كَارُوا أَهْلُ مَكَّةَ بِمَكَّةَ فَرَمَا كَوَحَيَّ أَحَايَ لَا يَقُولُونَ إِلَيَّ دَادًا لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا عِتَاءُ نُكُسُ نَالَهَا من الْكِتَابِ كِتَابُ مِنَ الْأَوَّلِينَ, من كتب الأولين umma dijo al kuntum tilisi yakmidha laquna wa hana halahan ila allah ila adomadis adomada ila allah u gaarka adomada al mukhlasina ila ilahi da'adis lo gaariyara intan ilaahi kitab ku soo tajo xaqiiqadi jireen anaga abii rasuul ma loo soo oo kitab gaar ma de jiraa adomada toosan ummadaha kale ka toosan naqalaha fa wa akunu fihi ay مر الله مرتك كتابك يغير كتابك وكفر فاصال فما ضل يعلمون اغا دونا اي عاقبته كفرت جلويدوده محمد كتب ما عبد قال تعالى الى ويغير فاين كنتم تقالوا وما وما اما كل شيء ستعدون العاد باذن ما انتم لن تتمتدي بفاتين اي بفاتين الَّذِي أَرَنَا تَأْكُلُ الدُّرَّ وَحَادَّ عَادَ أَبُكَ يَدَان قَصَمَكُمَا فِي الْمَاءِ كَرْطًا إِلَّا مَنْ قَصَمُوا بَطْشَ فِي الْمَاءِ كَرْطًا مَنْ كَاسُوا هُوَ صَالِحٌ جَحِيمٍ جَحِيمًا يَتَجَرَّى يَا أَحَادِ وَمَا مِنَّا من نَغَمْتُ مَاءَ حَنِي الْمَلَائِكَةِ يُرَاهِدِينَ أَيُّ مَلَكٍ وَمَلَكٌ نَغَمْتُ مَاءَ حَانَ إِلَّا له حال مقام الملؤ كعباده استو سمرا كمطاع مقامكم معلوم اليقين وان انه لنحب الصاد فورا كوي صفط يا ما في طاعتي وان انه لنحل المسبيحون كوي الهي اتص من سرت كلام حيير الملائكه ا من من كو Wakaanu كَانُوا lamma ahlu maka waxay ahayeed la yaquuluuna inay iiraada lo Anna indara e dike ke taa hadduu aahaaraha ki taanko minel الأwaliina min kuttu min ewaliina. Um bii hore ku tumtille si kam meqa la kunna waxanahararahhin adaلهabbamada mada almuxla siina irahin loo garre baaadisa fakka farubi ki taki wa kuku fiyeen اعتقادكم فيه قالوا بيتو راح رب سماكطلطه ايغا بدبي دونا قالت تعالى الى روحيري ولا قد سبقت والله لقد حقيقه سبقت كلمتنا كلمه يدوا وفر مرت لعبادنا الضامره اضماده المرسلين الله صادر إنهم رسوشا لهم المنصورون وأكوا إلوب جرقارا وإن جندنا عيدا كمئوا إلى هنا لهم الغالبون وأكوا أتكانا فتولى كي تسونا بك صبرا عن أهل مكة كفراد ريرما حتى حين الوقت انتي لك اتجارها وأبصروا بالفير إذا نزل بهم العذاب مرك عذابكو كو, كو سوددغو فير فصوفا مرضا بي يبصرون الفيري دونان أي ما يقعوا به وحا كوردحا أفا بعدابنا عذابك يستعجلون الدك دك, دك سر ينقال فإذا نزل عذابك اللي مركو سوددغو بصاحتهم بانانكو دي مركو كو سوددغو فصاء وحاكم عاضي صباحو المندرين أمديه اللوديك الصباح وتولى إسكاكات جيسو ونبقى صبرا عنهم عن أهل مكة ويرمك إسكاكات جيسو كف... كفراتك جيسو حتى أخيري انت وقت لك الجارة وأبصر فيري بالعجابك اللي مركم كو سودكو فصوف المرضى يبصرون عيابنا فيري الضونا ما يقعوا به وحاكم دعا إلوغ النور شيئا سبحانه وتعالى هرى إله إبا الله المحفوظك إن أبقى رهي إن رجل جارة يا رسول الشيسي إلى أحياني سبحانه ولقد صدقت والله لقد حقيقة صدقت كلمتنا كلمات دي موهر مرتين لعبادنا الضوماده لعبادنا الضوماده المرسلين للصوات ديرين وكلمات داشت أيها واطنك وكلمة تقدم بيضا واطنك إنهم رسوشا لهم المنصورون وكل بالجارة وكلمة يبالا إلهي وي. آه الحق ممتحن ومنصور سيدي سبا حق الله بصفوا والله انتحانة بعد حق شركته انتحانة أركض عدم البابا دي آية بين أبور دقال علايسة الدليم لكن هادا تكسر ماتو كان كل شركته قال الله بابا وابا الله بابا إلهي هل وإلا جندنا كينا لهم الغالبون وقوية والله بابا وابالا إلهي كل يعرو حقيجتنا فيدانك الهيت يا اهيدا كعلق وايدا كست يقف كسط او حق اوتغن او حق ناصر اه نفسي سامودود ما ما ان فهدي مال ان فهدي منصب يا ملكنا ان فهدي كل يعتغي تست الله الله القدير انت اسكوك اوتغن وين جلد لا حباد ما قتلك قال والله نفسه اكو مسؤوله غرقارت الرياليتي هسه غرقارته اكو مسؤولشاه ان ادوب نقطه الجندله حقيقي ان هي جندله حقيقي اخلاصك على متابعاده غرقارك لوالده اكو ilaa huwa yufatawala iska jeesamaadiga subhanahu qanun anam an ahli ku beeriye kejeeso hataa heer waqtii wa intii jihadka laga amra ama ilay hadab go'so deejina wa absiruhum fi idha in baha fi sawfa marada ma yubsiruna ay yura قال تعالى الوحويري أفضل عذابك أن المياه يستعشرون القالات في سنة فإذا نزل عذابك كل صدقه بصاحة البنانكو فالصاحة وحاكم هذا الصباح المندرين كل صدقه صباحا صباحا صباحا صباحا صباحا صباحا مرك عذابك البنانكو دي ماذا؟ اوهره اليو وته ما والله اس كاجي تشي سنابي كا صوبان امهم انا اهل مكه كاجي سو حتى حين وقت انت لغا جا جهات و عمرو انا عادكم كسو دغو وابصر في ما يمس ما يقن فير طورا والله لقد حقيقه صدقت كلمه هناك كلمتين واوفر مرت لعبادنا الضمائرنا الضمائر المرسلين الله صادر انهم الضمائر مرسلين لهم المنتصرون وكيلو غير متن طرايعن كينو اللهم القالبن والقوي اتقانا فتولى اسكجهيسو انو قالده حقوده حتى غير وقت ابيغا وهو امر انك لا تيهدون تي لا غيرو اما سحاده و سو دغو وابصرهم في ملك حادكم ك مرضى ما يمسون ايرا في ري دونا وحا كو دحا فدي حادنا ما حادكم يصح 20 دقدكسر ين قالو فإلا مازال حادكم ك سو دغو بصاحه بنانكوده فصاعه وحا قماض صراط المنذرين بكل لدي صبحوده وتولوا حتى حين وقت انت لا وأبصر فيري ملك حذابك كده فصوف مرضاً ما يبصرون في رضونا سبحان ربك ربك أن نستهدي صلى الله أن نستهى إلى هيري رب أود رب جيداً نستهى عما يصفونا وحا اي قالته كتل ما مياناً كنستهى وسلامه النبي جاليو على المرسلين ورسوش الدشو داعاته والحمد ومهد بمانتيز لله الله وسو ناضي الله سو العالمين عالم كوربان أسه ملكيه امامولا إلهي أسه اسمستهى نقصان اي عيب او قنق اسكفو بينا مرك سبحان الله لا اله الا انت نقصاني اي ابدن الا وكفيك هو يا هوي بدون نقصان كفيك تعالى لي هكل لازم الحمد لله يبارك لي را كمال وتن عله ومانو هذي لي كمال لي وحكل لازم اذا نقصان وكفوي لو دو مرك ولا استغاثه سبحان الله و نستهدي سؤال لائقة و أقول أننا نستهى حد بالإزة كبدلو أود رب جيد الله عم بغلا قاضي إذن كيسونه ببوليسانا وقال لها أود ببضان أحد أدونا أن لقه الإماء كريم الله عسل أن نستهى حد بالإزة أود رب جيدا أن نستهى وأن كان نستهى عما كتل مع مياه بحاجة للاائق أماء إلهي وسلام أننا على المرسلين أخصوش الكوضاء وخا الى الله والسلام الرصوشه وخا الى الله والسلام لسلامه ما في ربه وصحتي وحقيقتي ويرحافظكم وخا الرصوشو اي ربي كشيغا ووا نرب جراي ووا وخي الله كوسف يسمع هذا ربته وخا ا الى الله كشيغيده اني نقضان واخ نرب جراي و الى هيك ان شاء اللهو الى وواحد كلي اكتبنا توقف الصبر اسكت الملائم ويعرف صفه كنت المنطق الاي بقى وصوش. وصوش قال كان ماهم يضل في وصوص وصوص ما قال يا سلام وحيد للسلامه ما قال في رب واحد ربي قد كشيك وواحد مقصر لي يركب الباب وواحد صحه وحقيقه الحمد ما هدم انتس كمال دمنتس بالله الله سبحانه الله رب العالمين عالم كف الصبوت ملكي مااموله سبحان ربك ربك عن نسيه دي سقط اللائقة ايان نستهى وحن مقصاني ايب كيف وغينه كيف وغين تقول ان انت ربك رب العزتي اوود ربك ايان على المرسلين اقول الله صادره دمان كركو دهاهاتو حصوش الهي او دمانتو ونبي نسو الكبد عليه السلام Alhamdu, mahat de -mentis. kamal de mentis, lillahi allah usul maadit. when I accept de mentis, lillahi allah usul maadit. rabbil alameena, alam ka ordan, asawu maamula. Allah Subhanahu wa ta'ala, allah. Sala allahu wa salaamu mubarak ala nabina muhammad.